إلى قوله إن الله يفعل ما يشاء قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنواع عذاب أهل النار اعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل جاء مبينا في آيات أخر من كتاب الله فقوله هنا قطعت لهم ثياب من نار أي قطع الله لهم من النار ثيابا وألبسهم إياها تعقد عليهم كقوله فيهم سرابيلهم من قطران والسرابيل هي الثياب التي هي القمص كما قدمنا ايضاحه وكقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والغواش جمع غاشية وهي غطاء كاللحاف وذلك هو معنى قوله هنا قطعت لهم ثياب من نار وقوله تعالى هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذكره أيضا في غير هذا الموضع كقوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم والحميم الماء البالغ شده الحراره وكقوله تعالى وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الايه وقوله هنا يصهر به ما في بطونهم أي يذاب بذلك الحميم إذا سقوه فوصل إلى بطونهم كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك كقوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعرب تقول صهرت الشيء فانصهر فهو صهير أي أذبته فذاب ومنه قول ابن أحمر يصف تغذية قطاه لفرخها في فلات من الأرض تروي لقا القي في صفصف تصهره الشمس فما ينصهر أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك ولا يذوب وقوله والجلود الظاهر أنه معطوف على ما من قوله يصهر به ما في بطونهم التي هي نائب فاعل يصهر وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم كما يذيب ما في بطونهم لشدة حرارته إذ المعنى يصهر به ما في بطونهم وتصهر به الجلود أي جلودهم فالألف واللام قامتا مقام الإضافة وقال بعض أهل العلم والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على يصهر وتقديره وتحرق به الجلود ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعا بعد الواو قول لبيد في معلقته فعلى فروع الايهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها يعني وبعض نعامها لأن النعامة لا تلد الطفل وإنما تبيض بخلاف الضبية فهي تلد الطفل ومثاله في المنصوب قول الآخر إذا ملغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون يعني زججنا الحواجب وعكحلن العيون وقوله ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا اي وحامل الرمح لان الرمح لا يتقلد وقول الاخر تراه كان الله يجدع انفه وعينيه ام إن مولاه ثاب له وفر يعني ويفقع عينيه ومن شواهده المشهورة قول الراجز علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها يعني وسقيتها ماء باردا ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية أي وأخلصوا الإيمان أو ألف الإيمان ومثال ذلك في المخفوض قولهم ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمره أي ولا كل سوداء تمر وإلى هذه المسألة أشار في الخلاصة بقوله وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولهم مقامع من حديد المقامع جمع مقمعه بكسر الميم الأولى وفتح الميم الأخيرة ويقال مقمع بلاها وهو في اللغة حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار وقال بعض أهل العلم المقامع سياط من نار ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآية نزل في المبارزين يوم بدر وهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر يعقبه إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته